فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخجيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة يخجيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون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 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ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 34. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون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 كَوْنُهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 حسن فهو ينثق منه سرا وجهرا هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون بل اكثرهم لا يعلمون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 إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير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 اتِكُم لا تَعْنَمُونَ شيئا وجعلنا لكم السمع والابصار والافئدة لعنكم تشكون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله الم يروا الى الطير مسخرات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 وَاتَّقُوا كَمَا سَكَنُوا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ غُيُوثٍ وَيُعِيثُكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جلود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 وَإِذَا رَأَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ وَإِذَا رَأَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاء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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون كفروا وصدوا عن سبيل الله ذرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 INNA ALLAHA YA'MURU WAL-IHSANI WA ITA'I qurba WA YANHA 'ANIL-FAHSHA'I WAL-MUNKARI wal WAL-IHSANI WA ITA'I qurba WA YANHA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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فيه مشركون واذا بدلنا ايهم ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر واذا بدلنا ايهم ما كان آية والله اعلم بما ينزل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 ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون.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 كان فانفكرت فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذه العذاب وهم ظالمون. العذاب وهم ظالمون. فَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاسْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ كنتم إياه تَعْبُدُونَ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 ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إن إبراهيم, إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا للنومه شاكرا للنومه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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به